وإليلا عندكم عيد يا الأحمد يا مولد رسول الله سادات نقشية الليل عندكم عيد يا الأحمد يا مولد رسول الله سادات نقشية يزأر المصطفى سلم عليه تسوى العمر كلا لمست إيديه حمزة أبو عمارة أسدا عليه أبو الزغرا جدناي الأحمدي الأحمديات والليل عندنا عيد يا الأحمديات مولد رسول الله سادات النقوشية بمنزل سكنكم سادات النقوشية. سيدي يا بسقي أنظرك باهية وبمنزل سكناكم سادات نقشية سيدي يا بسقي أنظرك باهية بالله نظر يا سيدي تنعش فؤادي من احبكم يسعد سعدهنيا اللي لا عندنايت يا الاحمد يا مولد رسول الله سدس نقشيا اسم مديح طه واتباع كلامه يا الموحب نعطيك أكبر علامة تلقى النبي تلقى النبي واقف يوم القيامة وعى يا الموحبيات واللي لا عندنا عيد يا الأحمدي يا مولد رسول الله سدات النقوشيا مولد رسول الله سدات النقوشيا